أحوى سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك للسراف ذك إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيه. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَبَكَ رَصْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ يا هذا لف الصحف في الأولى سح في إبراهيم ورسى